16. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوه ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مما 111. ويأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني لو إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين 112. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء